هذا بمشيئة الله عز وجل هو لقاءنا الثالث في الحديث عن أركان الإيمان الرقد الخامس من أركان الإيمان وهو الإيمان باليوم الآخر والإيمان باليوم الآخر أن يعتقد العبد جازما أن هناك بعث بعد الموت وأن الناس يحاسبون وأن هناك جنة ننى ومن قبل هناك قبور يقبر فيها الناس فمنهم منعمون ومنهم معذبون وأن للساعة أشراط وعلامات لا تقوم إلا بعد أن تقع هذه العلامات فنبدأ أولا بأشراط الساعة وأنواعها أما أقسام أشراط الساعة فأشراط الساعة وأمراتها تنقسم إلى ثلاثة أقسام قسم الأول الأمرات البعيدة وهي التي ظهرت وانقضت أما القسم الثاني فهي الأشراط المتوسطة وهي التي ظهرت ولم تنقضي بل تتزايد أما القسم الثالث فهي العلامات الكبرى وهي التي تعقبها الساعة إذا ظهرت وهي عشر علامات ولم يظهر منها شيء إلى يومنا هذا أما نهاية مطاف حديثنا في هذا الرقم العظيم فهو الثمرات للإيمان بالله باليوم الآخر فهناك ثمرات كثيرة عظيمة لمن يؤمن باليوم الآخر منها الحرص على طاعة الله رغبة في ثواب الله ذلك اليوم والبعد عن معصيته خوفا من عقابه سبحانه وتعالى في ذلك اليوم